عشرة، استمع إلى الحوار التالي وأعده مرحبا بك يا عبد الله مرحبا بك يا كمال، أهلا وسهلا أهلا بك، هل أنت بخير؟ الحمد لله، أنا بخير